وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْمُلْكُ وَإِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ رَبِّكُمْ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ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 اتِّنَ إِلَّا خَلَافِيهَا نَذِير وَأَن يُكَذِّبُوا كَفَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ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 ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك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 أَنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرْ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ النَّصِيرِ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 ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه من بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غررا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا